بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم ا ل أ ر ض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه و إ ل ي ه م نشور آ م ن ت م و ا من في السماء يخسف بكم ا ل أ ر ض ف إ ذ ا هي تمور أ م امنتموا من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 إ ن الكافرون إ ل ا في غرور أ م م ن هذا الذي يرزقكم إ ن أ م س ك رزقه بل لجوا في عتو ونفور افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم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 فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتموه ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل هو الرحمن آ م ن ا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أ ر ا ي ت م إ ن أ ص ب ح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ن الرحمن ن بسم الرحيم الله و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 ف أ ص ب ح ت كالصريم فتنادوا مصبحين ان غ د و ا على حرثكم إ ن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما ر أ و ه ا قالوا إ ن ا لضالوا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 لولا أ ن تداركه ن ع م ة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجتباه ربه فجعله من الصالحين و إ ن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ب أ ب ص ا ر ه م لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين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 ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكره للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين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 إ ِ ن َّ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن َ خلق َُِ هلوعا َِ ذ َ ا مسه ََُّ الشر َُّّ جزوعا َُ و َ إ ِ ذ َ ا مسه ََُّ الخير َُْْ منوعا َُ الا َّ المصلين ََُِّْ الذين ََِّ هم ُُ على ََ صلاتهم ََِِ دائمون َُِ والذين ََِّ في ِ أ َ م ْ و َ ا ل ِ ه ِ م حق ٌَّ معلوم ٌَُْ للسائل َِِِّ والمحروم ََُْْ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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم الله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 إ ن لدينا أ ن ك ا ل ا وجحيما وطعاما ذا غ ص ة وعذابا اليما يوم ترجف ا ل أ ر ض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إ ن ا أ ر س ل ن ا إ ل ي ك م رسولا شاهدا عليكم كما أ ر س ل ن ا إ ل ى فرعون رسولا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 تجدوه عند الله هو خيرا و أ ع ظ م أ ج ر ا واستغفروا الله إ ن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المدثر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 وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان ل آ ي ا ت ن ا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر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 انا خلقنا الانسان من نطفه ا م ش ا جنب تليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا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 يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما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 واذا الرسل اقطت لاي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم ا ل آ خ ر ي ن كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين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 إ ن ه ا ترمي بشرر كالقصر ك أ ن ه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 إ ن ا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إ ن ك م مجرمون ويل يومئذ للمكذبين و إ ذ ا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون